والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النتاء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم تتذكرونهم ولكن لا تواعدوهن سرا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومسعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين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 كاح وَأَن تَعق أَكرَو للتَّكو وَنَا تََ الفَضلَ بَكُم إ الله بمَا تَععمللونَ غَصيد